رحيح مسلم قال الإمام المسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا بن علية حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يعني من أبناء عبد القيس يعني بني عبد القيس قال سعيد وذكر قتادته أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أعبدوا الله ولا تشركوا به هم طلبوا أمر ان يعطيهم امرا ونهيا ها النهي امر في المعنى امر بال بالترك امر بالترك هذا اولا ثانيا انهم وان طلبوا شيئا فليس على النبي ان يلتزم بايه بإجابة طلبهم وحده إنما هو ناصح للمسلمين والمؤمنين بل والخلق أجمعين فيأمرهم بما ينفعهم ولو كان ترك ما طلبوا قال الصحابي متى الساعة فقال إيه لم يجبه إلى طلبه بالاخبار بموعد الساعة فقال ماذا عددت له فله أن يأمرهم بما يراه أنفع لهم أو يعطيهم ما يراه أنفع, أنفع, أنفع لهم وله أن يمنعهم ما شاء ولكن مع ذلك فالنهي أمر في المعنى لأنه أمر بالترك وأنهاكم عن أربعين وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واعطوا الخمس من الغنائم كام واحده دول طب يبقى ازاي خمسه وهو اربعه حلينا الاشكال ده المره اللي فاتت ازاي ها كل معمه وتشمل العباده العقل الامركم باربع وامرهم بخمسه عباده ايه بقى ها يعني اربعه بعد الايه بعد الشهاده بعد يعني او قالوا في المرة اللي فاتت إنه أمرهم باربعة فعلا وبعدين أتبع هذا بأمر خامس فقال أمركم باربعة وأمرهم باربعة حاجات وبعد إيه وبعدين يعني بعد وقت قصير أو طويل ارتقى يعني أمرهم بأمر خامس مهم لهم خاص بهم أهميته يعني طبعا الكل إيه مأمور ولكن بالنسبة لهم كان ليه أهمية خاصة فأمرهم به فيش ما يمنع من هذا وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحمتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر فتقذفون فيه من القطيعاء او من التمر القطيعاء اللي هي القطيعاء تمر صغير كده قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب ابن بالسيف ليه يضرب بالسيف ليه السكر يعني قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال يعني إيه جراحة كذلك طيب معناه إذا شرب هذا الشراب سكرا فلم يبقى له عقل وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه وهذه مفسدة عظيمة ونبه بها على ما سواها من المفاسد وقوله أحدكم أو أحدهم شك من الراوي والله أعلم شك ده من, الرا من الراوي مش النبي قال أحدكم أو أحدهم لا وفي القوم رجل أصبته جراحة واسم هذا الرجل جه وكانت الجراحة في ساقه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففي ما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاس على أفواهها الأدم اللي قلنا إيه قبل كده إلا هو ها الجلد المدبوخ نسموه أدم الجلد المدبوغ طيب يلاف بقى على افواهيها معناها ايه يربطوها يعني ماشي اللي هي نقول زي السرة كده يجيبوا أطرافها ويربطوا عليها خيط حبل بتاعه يعملوا عقدين وكذا ماشي سموها الصرة يربطوا على يلموا, يلموا ال... الأطراف بتاعتها ويربطوها ما يقعش منها حاجة وهذا اسمه الصر الصر عرفته اللي هو ايه الربط على الشيء حتى لا يخرج منه شيء ومنه المصرّة والمصراه يجي الراجل يبيع المعزة والنعجة ولبنها قليل فيقوم رابط الحلامات بتاعتها يقوم يجي الولد يشرب من اللبن ما يلاقيش فمن يجي يشرب يحننها حننها يعني تحنر الولد يقوم اللبن نازل في الضرب عرفت التحنين ايه هو؟ الـ الـ الـ النعجة بتمشيش ولبانها فيها كده او اي بيما يعني اي حيوان لا اول ملواد يبدأ يارضع كده يمص يقوم تحن للولد يقوم ينزل اللبن في ساعته شوف حكمة ربنا ينزل اللبن في الضرع وهو واقف وبعدين لما يزداد حنانها ليه يعني بقى يبدأ يرضع شوية بشوية أول ما يدخل عليها تحن على طوق يعني من غير ما يحط بقه ولا حلب ولزاي كما يجوا يحلبوا يدخلوا الولد عليها تحن يقوموا شايلين الولد والحلبين ما هو كده ما الطريقة ما هتجيبوا لبن من اه ايه وما تحن ينزل اللبن يقوموا شايلين الولد ويحلبوا فإما يكون لبانها بينزل قليل خلقتها كده ضعيفة يقوموا يربطوا الحلامات بتاعتها يصروها يعني, يعني عرفت بقى اللي فلما يجي الراجل يشتري يلاقي الضرع بتاعها مليان لبان يقول الله دي هتجيب لي لبان ايه يحلبها اول مرة وبقا يستنى بقا ما بتجيبش حاجة يسموها المصررة ترد بالعيب ومعاها صع من طنف من عجائب الفقه دي والحنفيه طبعا قعدوا ايه يقولوا كلام مش مظبوط في الموضوع ويخالفوا الايه الحديث ان الحديث طبعا قال ازاي يرجع الطن فرجع ما هو اللبن اللي كان اللي خده منه اصل ما يرجع لبن ما يرجع ثمنه مش عارف ايه ده انا ايه ما هو طبعا قاله لأنه فيه لبن حدث عند المشتري ده ملكه القراج بالضمار واللبن اللي قبل المهمة يرجعها يرجعها كاملة فكان فيها لبن قبل ما ياخدها غير معروف فهيرجع لبن ايه؟ فكده كده هو تعود تقريبي ولما يحدده الشرع يبقى يقطع النزاع لو انقل رجع اللبن اللي كان فيه هيعود يتخانقه ده كان فيها لبن كتير يقوله لا كان فيها لبن قليل ومش معروف والعجيب ان الاحناف مغلبيننا في حكاية اعطاء القيمة في الزكوات وفي الحاجات دي ومتوسعين قوي طيب ما هيدي القيمة هي تشمعنا هيدي بقى <تصفيق> يعني زعلانين من دي ليه ده دليل ليكو يعني لو قدتوا بيها تبقى دليل ليكو على ايه ان القيم تجزق مكان الاعيان فيه الزكوات ونحوها يخرج قيمة الزكاية يعني مثلا زكاية الفطر مش شرط يخرج الأنصبة المعروحة يخرج الإمام الشفعي طبعا ونسموهش نصر الحديث من شيء شوية برضو يعني إعمال الرأي بالزيادة الالتزام بالحديث أولى لأن العقل مهما وصل العبقرية والفهن مش هي يعني برضو مش هيدرك كل المقاصد الشرع أوثق <تصفيق> عرفت الادم اللي مش كده او اللي القدم بس كان بيغلطوا يقولوا الادم مش كده الادم الجلد عرفت الادم جاي متأخر ليه مش قولنا محدش يتأخر وعنده خلت ازاي والباب مفتوح مش قولنا اللي يجي متأخر خلاص ما يجيش تاني خالص رعا اسقية اسقية الادم الاسقية ففي ما نشربه يا رسول الله قال فيه أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها تغطي الحاجة اللي فيها أكل فيها شرب تغطيها تغطيها وإن كان حاجة تطرب تربطها عشان ما يدخلش فار يدخل حاجة وتفسد الطعام والشراب لو ما لقيتش حاجة خالص أي غطى خالص تحطه على الحلة حط اللي عندك إن شاء الله تلاقيه مثلا كبشة ولا عود ولا وسطرة ولا اي يعني غطي بقدر الامكان بتأخذ بالاسباب ما امكانه وهذا يدل ان الاعتماد مش على الاسباب الاعتماد على الاسباب مكانش العود اللي تحطه على الحل يجاله فايدة مش كده؟ يبقى تركها مكشوفة ان ده بتاخد بما يمكن من الاسباب قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان إيه الجرذان دي ها جرذان <تصفيق> القذافي <تصفيق> يا أعقبوهم المجارزة الجرذان كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم الجرذان تقرد الأسقية دي فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والآنا في استعملها وما تجلها الجرذان تبقى تشوف غيرها ولا تخيطها ولا تربطها أحسن ما تستعمل الحاجات اللي فيها يعني أولا تسرع بالتخمر الأنية اللي بتسرع التخمر ثانيا إنها تبقى مكشوفة ما هياش مستورة فطبعا الأواني الثانية جمدة والجرزان ما بتقرضهاش إنما الجلد سهل منها تقرضها تقرضها تقعدها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفداء يعني الحدث لقي الوفد وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر ولم يقل الجملة دي قال سعيد أو قال من التمر دي في الرواية اللي قبلها يبقى مين ولم يقل يبقى الفاعل مين مش سعيد باه الفاعل اللي روى عن سعيد اللي هو أبو نظرة أنتم مش معايا ولأي ولم يقل أبو نظرة قال سعيد أو قال من التمر ماشي أو من روى طبعا عن أبي نظرة أبو نظرة عن سعيد ها. وذكر أبا نظرة عن, ال... عن أبي سعيد أبو نظرة سعيد لم يقل قال سعيد اه مش ابو سعيد اللي هو عن إيه سعيد اللي هو روى عن قتادة يعني آه سعيد الاولاني اللي روى عن قتادة مش ابو سعيد الخدري لا سعيد عن قتادة شاطر يا مصطفى انخفف الخصومات شوية بتاعت المرة اللي فات هو كان عليه كام يا استاذ امين الصندوق قلنا هنديك عشرة من اللي هتلمه يبقى كان عليه كامل وكانه 5% الأسبوع اللي فات بس ما فيه نزودهم 10% لمصلحة المجتمع يعني على هم ايه نعمل استفتاد طيب ايوه ابن عليا اتنين ابن عليا الاصلي الاب ده امام فقه روى عنه زي ما انتم شايفينه وابنه ذاهب مبتدع لا يؤخذ بقوله ولا برواياته علشان بعض المسائل اللي, اللي بيحبوا يعني يقولك فيها اخلاف اللي فيها اخلاف دي يقولك ده ابن عليا ايه ابن عليا مين فيهم الضايع ولا الامام <تصفيق> مش الامام الضايع آه. يقول لك فيها خلاف وتلاقي ايه تمين رايحين لا يعتد بيهم لا في فقه ولا في غير فقه وياخدوا بأقوال. في مسائل السياسة السياسة الشرعية يعني هي هيجي ان شاء الله مع الدراسة هتعرفوا الكلام ده باذن الله ان بعض المسائل اعتمدوا فيها على قول بعض المبتدعة وما اعتدش بقولهم ويقولوا في خلاف وفيه خلاف قابل من المسلمين والكفار وفي خلاف بين العلماء والجهلة وفيه خلاف بين أهل السنة والمبتدعة كل الخلاف ده معتبر غير معتبر ده بالإضافة بقى أنه يقول حالة من شعلتنا الخلاف فيه ده اختلاف بين الحالتين زي مساله النقاب عند وجود الايه الفساق وخشيه الفتنه دي مفيش خلاف في وجوبه في خلاف مفيش خلاف في وجوب النقاب عند وجود الفساق او خشيه الفتنه الكل متفق على وجوب النقاب الانثى يقول لك مساله النقاب فيها خلاف وما تشددوش فيها فين الخلاف ده الخلاف فيما لو امه الفتنه ولم يوجد الفساق رأينا هذا الآن طيب تذيفون دي يعني ايه عرفنا القطيعاء خلاص ايه تذيفون مش عارفين <تصفيق> ها ايه خبر تخلطون من الاه ها قال ايه ومعناه على الاوجه الـ الاوجه الـ كلها خلط كده يخلطوا بين التمر والمية قال حدثني محمد بن بكار البصري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد من الخدرية أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فدائك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فدائك أو تدري من نقير قال نعم الجذع ينقر وسطه يظهر أن دي كانت حاجة مختصة بيهم يعني حاجة بيعملوها عندهم واسم خاص عندهم مش منتشر في العرب فيعني في قالوا انت عارف النقير ايه او بيتأكدوا من الحكم لا يكونوا هم فايه يعني النبي بيستعمل هذا الاسم لمسمى خاص عنده ولا حاجة صلى الله عليه وسلم قال نعم الجذع ينقروا وسطه يجيبوا الجذع يقطعوه زي القرمة كده وقاديم يفرغوا الوسط فيبقى اناء ولا في الدباء يجيبوا الارع ويفضوا القلب التاعه الحلو ده ويبقى الـ الـ النص نعملوه نصين يعني يعملوه اهنيتين يحطوا فيه الايه الاكل والشرب والحاجات زي كده ولا في الدباء ولا في الحنتمة قلنا, قلنا الدباء والحمتمة المرة اللي فاتت ها الحنتمة اللي هي ها الخضرة. الأولى للخضرة أو الحمراء على قول وعليكم بالموكة إيه الموكة اليقظته وكائل إيه وكاؤسة ماسي الوكائل اللي هو إيه الرباط الرو... برضو نفس الحاجة اللي نفس صورة يربطه رباط كده ها الموكه يربط فوق بالوكاء الوكاء اللي هو الخيط اللي بيربطه بيه بيقول الإمام النووي هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة أيوة بحبش النووي من شوية برضو يا دكتور يقولها بقى ملخصة مختصرة مرتبة لحد هنا هذا أمر عقلي وفعل يعني إيه في البحث والكتابة الكرامة بقى اللي ربنا بيعطيها له انه بيبقى مرخص ومختصر وواضح دي العجيبة بقى اللي في النوم بي. انه يبقى مع ذلك كلامه مختصر جدا ومرخص جاهه دا دائما في كل حاجة انما يجي واضح ازاي معا كده ادي الاشكال بقى ربنا اعطيها له دي كرامة منهم سبحانه وتعالى لأنه ممكن يطول ويوضح بس تزهق انت وما تلحقش تلم لما عشان مختصر وجامع يقول لك اختصرت المحرر في نصف حجمه زدت عليه زيادات كتيرة في نصف حجمه ازاي بقى ازاي تحصل يعني وبعدين ممكن يبقى مجز قوي وملغز تلاقيه واضح برضو ايه دي بقى المشكلة الكبيرة يعني دي الحاجة اللي, اللي اختص بيها يعني أهل الإخلاص طبعاً ربنا يعلم إنما بنقول دي حاجة اللي واضح عندنا اللي بنقوله إنما بقى إيه سببه هو حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى أعطاها الإمام النوى مش دي الكرامة الوحيدة للإمام النوى الكرامة كمان إنه كان إذا اختار بين الأمور جعله الله عز وجل يختار الأنفع فلما يجي يقلف كتاب في الحديث يقلف رياضي الصالحين تلاقي الدنيا كلها انتفعت بيه وراحت وجات وعملت فيه لما يجي يقلف أربعين والعلماء كل واحد قلف له جزء أربعيني كده علشان في حديث اللي يحفظ على الأمة أربعين حديث فاللي عملهم في الجهاد ولا عملهم في كذا وكذا إيه للنوم جمع أربعين اللي هي إيه اللي هي الدين في العقيدة والفقه والمعاملات والأخلاق أصول الأصول فطبعاً انتفاع الناس بها لا نظيرة لا ودي كرمة تانية. الوضوح من جهة والمنفعة من جهة والكرمة التالتة انتشار كتبه وانتفاع الناس بها واعتمادهم عليها دون غيره سواء في الحديث او الفقه يعني كتاب المنهاج بتعناوي مختصر عن غيره واختصر في منهج الطلاب واختصر ومؤلفات في الفقه عشرات المؤلفات تلاقي 90% منها على المنهاج لا اللي منه ولا اللي أصغر منه اختاروه هو وطبعا شرحه المسلم خير كل حال طيب يا سيدي ففي هذا الحديث واحد وفادة الرؤساء والأشراف على الأئمة عند الأمور المهمة شوف خد حق من القصة لأن النبي أقر هذا وفيه نمره 2 تقديم الاعتذار بين يدي المساله الاعتذار اللي هو ايه بقى؟ ده اعتذار وانت بتطلع منين كل مره اقول ما دخلكش يا طبعا وبانين نلاقيك هنا بيخبوك تبصى اللي عيشة هنا اه يعني حاجة غريبة قوي قلت المتأخرين ان طبعا زي ما انتم عارفين ان في ناس مخصوصة كده لازم اعود ان فيهم ماليش دعوا بتارق الغمراء قلت الموضوع راجل محترم وكويس مش اي حاجة وقت <تصفيق> <تصفيق> يزعل <تصفيق> في ناس غاوية زعل بقى عملو ايه اخذر معه وبقولو بلغيك مميش فايدة برضو مرادة قديم شوية فعارف الطريقة فبزعلش لازم فيه ملغية يعني الناس اللي هما ايما لا نخلص اليك الا في الاشهر الحرم يبقى اثنين قلنا تقديم الاعتذار بين داي وفيه بيان مهمات الاسلام واركانه ما سوى الحج يعني المهمات والاركان الا الحج لم يذكر هنا يعني ليه لم يذكر هنا ما كانش فرد لسه ساعتها ما كانش لسه فرد فلذلك لم يذكر وطبعا من اهتمام النوع وتدقيقه ودي من اوصفه المهمة انه ما يقولش المهمات هو لازم ينبه ان ايه مع عدل ايه الحج إن الحج من المهمات العظيمة من أركان الإسلام فما يقولش كده ذكرة المهمات ويسكت لا لازم يذكر إن الحج ما عدا الحج دي قيد مهم جدا وأركانه ما سوى الحج وقد قدمنا أنه لم يكن فرد وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما فعل إيه؟ آه. وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد هو برضو سيدنا ابن عباس مش واحد يعني يعني هو في الحقيقة مش واحد إنما إنما علشان إحنا نعرف الأحكام يبقى واحد مش كده؟ لأن الأئمة غير عوام من ناس فقالوا الحديث المتواتر يرويه جامع عن جامع يحيل العادة تواطقهم على الكذب أو الخطأ اتفاقهم في الخطأ فيبقى ناس كتيرة ومتفرقين وما تقبلوش وعملوش إنما لو أربع أئمة يبقى متواتر أربع أئمة وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال اثنين اثنين أئمة يبقوا متواتر أئمة يعني مالك وصفيان مثلاً للأوزاع و... ايه هي؟ يكف الترجمة في الفاتوة والخبر قوله واحد ها؟ يعني دلوقتي احنا عايزين نثبت فتوى عالم او العالم يريد معرفة حال معين فبعض الامور علشان تثبت لابد فيها من اكثر من شاهد ولكن افرد الشهود دول يعني افرد اتنين قالوا شوفنا هلال شواقف لازم اتنين ولا واحد كفاية واحد كفاية في رمضان لا اهلال شوال لا لازم اتنين فاتنين فرص جملة مجلس القضايا الاعلى قالوا شوفنا طيب فيه واحد بس بيتكلم فرسي سمع منهم ونقل ترجع فكأن الخبر وصل عن طريق ايه واحد هل يكفي يكفي ومشهود اتنين انما ناقل عنهم واحد من اجل الضرورة اللي هي الترجمة يعني يمشي الحال طالما ده ثقة عادة إنما اللي يشوفوه اتنين هتقول ما دي شهادة ودي شهادة لا الرؤية أصعب الرؤية أصعب هنا المشكلة مش في عدالة الرواح الرواح عدول بس الرؤية ممكن يبقى ما شافش كويس لأنه بيجي الهلال بيقعد دقتين ثلاثة يبقى صغير جدا وممكن يعني واحد ماذره ضعيف حاجة يعني هنا التعداد مش لزيادة الوسوق في النقل وفي عدالة الرواه بقدر ما هو زيادة وسوق في الإدراك إدراك الهلال يعني بالرؤية والله أعلم ها من باب الرواية بس طبعا رواية الحديث حاجة والقضاء والفتوى في الحالة الخاصة حاجة تانية وأنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قوله واحد يبقى يترجم عن أكثر من راوي أو يترجم عن أكثر من سائل وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثماء عليهم إناسا وبسطا يبقى يسمي عليهم ويأنسهم كده الشيخ وسامة كحيل لما يجي قابل واحد يعني اهلا بالشيخ الجليل مش عارف ايه يقول حاجات زى كده يظهر عملا بالايه بالسنة دي ولكن طبعا هو مخطق في ايه <تصفيق> في المعنى اللي لا شيخ ولا جليل اللي هو بيقابله يعني يقول له الحاجات دي دي مسألة تانية انما هو على تصوره مظبوط ايه دي نبيل على ايه ايه الادب اه اه على اني فيه كله مظبوط على كل حال كل المعاني مظبوطة يعني ده قلت اه على اياه واحدة ما يزعلش طي يا سيدي وفي استحباب قد الرجل زوره والقديمين عليه مرحما ونحوه والثناء عليهم إيناسا وبسطة دين امركام خمسة ستة بقى وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص أما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لست منهم وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس ها؟ لا تبكي يعني أصددي جملتين ولا جملة واحدة يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال له وأرجو أن تكون منهم أي من الذين يدعون من أبواب الجنة وكان ابو بكر يبقى مين ولكن ما نزللوش وحي فطبعا وقال صلى الله عليه وسلم لم له وبشره بالجنه طيب ما هو مبشر بالجنه يبقى انت عاوز ايه يا في ايه ده سيدنا ابو بكر بيقول له تدخل الجنه يجيب راس حاجه ما يمدحه بقى كده كده داخل لو قال له انت كويس وصالح وعالم مبتع نخاف عليه لما يدخلش الجنة إنما حيث إنه ما داخل الجنة ما فيش مشكلة وإذا طبعا فيه من يؤمن عليه يعني إذا يستدل على إنه يؤمن عليه هزه أمانا أمانا أمان دي اسم تفضيل يعني وزنها ايه ها افعل امن فين امن او فين افعل ها وزنها افل افل لان النوم الاولى العين اضغمت في اللام امن يمن كده فنون الاولى بتضم في الفنون الثانيه اصلها افعل ولكن بقت اتقفل ها مننا مننا مننا اصلها مننا ايوه في بعض بس دايما الاولى بتضم في الثانيه ايه مضم في ايه؟ ده اللي مضم في ايه؟ احنا بمنطق ايه؟ الياء يبقى النون ادغمت في الياء وما النعمرت غير ادغمت في ايه؟ النون الاولى ادغمت في الثانيه لان خلاص القاعده ان دايما الاولانيه تطغم في الثانيه وبعدين التشكيل واضح امننوا افن وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنات ورايت قصرا فقلت لمن هذا قال لعمر بن الخطاب فاردت ان ادخله فذكرت غيرتك <تصفيق> غير سيدنا عمر النبي بيرعيه حتى يعني في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في كل حتة اخلاقه علي اهو النبي صلى الله عليه وسلم مش كده فاردت ان ادخله فذكرت غيرتك فقال عمر رضي الله عنه بابي انت وامي يا رسول الله اعليك اغار يا حبيبي ياخد حياتنا كلها صلى الله عليه وسلم وقال له ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وقال صلى الله عليه وسلم افتح لعثمان وبشره بالجنة وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وفي الحديث الآخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وقال صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت دقنا عليك في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام أنت على الاسلام حتى تموت مبشر بالجنة ولا مبشر ب... ولا مش مبشر بالجنة قالوا طبعا إلى الجنة ولكن هل يعذب أولا أو لا لم يذكر وطبعا يعني الله أعلم أنه ما يدخلش الاجتماع ما يدخلش النار خلاص ده المظمون يعني والعلم عند الله إنما سيدنا أبو بكر هيدخل هي النار الأول ولا حاجة؟ بيدخل النار احتمال قول بس أنها مخلص منك الختمة مصطفى موجود وكله تمام نعم نعم مش عارف شاكل كده بسيدنا أبو بكر ولا إيه الأخ ده شوف سيدنا أبو بكر يا ابن لعبة سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا عثمان ما دخلت بجانا عايش ده ازاي دخل هو عايشي <تصفيق> قال للأنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما وقال للأنصار أنتم من أحب الناس إليه كده نظائر هذا كثيرة من مدحي صلى الله عليه وسلم في الوجه وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن يحصر والله أعلم ومع ذلك بعض الناس تقول إيه إن لا تمدح الآخر في وجهه أبدا لأن أولا لا من إيه لا يمدحه أبدا من كل المدح الوارد عن النبي وعن غيره صلى الله عليه وسلم يبقى ده معناه من نهي عن أنت مدح الشخص في وجهه ده عام مخصوص مش كده او مقيد مطلق مقيد على حسب يعني الالفاظ اللي وردت انما المعنى انه ليس في كل حال يعني أحوال دون أحوال أن التخصيص والتقييد لتنين يؤد أن بعض الأحوال دون المشترك معها يعني الأحوال الأخرى يعني تختصر الحكم يعني. وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة يعني مش فاهم الجواب مصطفى لسه قال له معينه من العلماء الكبار وكده كبار في السن يعني والعلماء برضه بايه ما قلناش كمبيوتر والحاجات دي مع ذلك قال مش فاهم دي هذا حاجة جميلة حتى الواحد يحس ان الناس ايه انه فاهمين الباقي بيقول مش فاهم دي يبقى المفهوم انه ايه فاهم الباقي فالواحد ايه كده يسعد يعني ولكن طبعا دلوقتي المفهوم ضعيف <تصفيق> كله مش فاهم دي مش معناه انه فاهم الباقي يعني هو دي مش فاهمها بس عايز يعرفها ان هو يمكن باقي مش بس مش مهم قوي يعرفه <تصفيق> مثلا مفهوم <سألك. تصفيق> ايه السيد اوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة فيه انه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر ممكن تقول رمضان قلت شهر رمضان أه. وصوم رمضان مش صوم شهر رمضان لان الاسم يدل على المسنة طبعا في ناس تقول لك الاسم هو المسمى لا الاسم غيره إنما هو علم عليه ويدل عليه خلاص يكفي إنما شهر رمضان يعني الشهر الذي اسمه رمضان وفيه جواز مراجعة العالم وطبعا استدلوا برضه على أنه يجوز أن يقول قرأت البقرة وآل عمران ما يقولش سورة البقرة يعني السورة التي يذكر فيها البقرة ولا سورة البقرة يقول قرأت البقرة والعمران مجراش حاجة لا الاسم غير ذكر الشهر وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه يبقى اول حاجة ايه مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد يعني مش على سبيل الاعتراض والنزاع ما يبقاش ايه في ناس غوية, غوية اعتراض وخلاص عشان يظهر انه ايه ليه رأيه وانه مش مكتبع وكده فيه ناس كده بتحبش تسمع كلام حد لازم يبقى بلاد معينة كده انها تبعك اه ما يجرىش حاجة ما تنقذ لحد يجرى حاجة مهما كنت كبير ولا عالم برضو سيدنا أبو بكر العشر من بشرين بجناننا مشوا تحت إمرت مين سيدنا عمرو بن العهس لا يجرىش حاجة هتقول أفضل منهم أو أعلم منهم أو أتقى منهم ولا أي حاجة منهم وبس ممكن يكون متميز في موضوع يعني القتال وكده إنما يعني هما أقود منه وأحسن منه لكن الظروف تستدعي أنه هو يبقى تعينه هنا أفضل لأغراض كثيرة يعني أو بعض الأغراض فمجراش حاجة أن الإنسان يبقى جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والعالم ما يزعلش طالما أنه هما مش بس غرضهم الاعتراض والتشويش على العلم او على المسائل او كده انما لو عرف ان دول غرضهم بس التشويش يبقى ما يسمح لهمش بايه بهذا بهذه المراجعة الارجاف يعني انما ما يكون مصلحته الامة ولذلك احنا بنسمح هنا بالايه بالمراجعة من اعتبرهاش ارجاف ولا حاجة منقول ارجاف هزار يعني انما طبعا اللي نظنه وانا كاد نقن به ان اخوانا هنا بيبقى قصدهم المصلحة الفهم اولا ثانية التصويب ثالثا مصلحة التلاتة المعلم والمتعلم ولا الحضور مصلحة اللي بيتكلم هنا بيبقى كده إن شاء الله يعني وطبعا أن الله عليم بالصدور والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه يعني يقول له أن هنا في عندنا جرزان والجرزان بتاكل الحاجات يعني لو تأذن لنا يعني أن نستعمل الحنتم والنقير والحاجات دي علشان موضوع الجرزان ده فالنبي أصار ليه؟ لأنه عرف الأنفع واللي مش أنفع وإبداء الحالة ده مطلوب يعني مش تسمع الحكم وتسكت وخلاص لا ممكن يكون انت ليك حالة خاصة ان الفتوى في الغالب بتبقى على المعظم المعظم وممكن المفتي ما يبقاش عارف حاجة معينة مش منتبه لحاجة معينة ماشي الحال ولذلك انت بتوضح له الحالة وظروفها تقول له يعني ممكن ده يبقى في حالة إنما في حالة تانية كذا بس توضح له وبعدين الأصار خلاص يبقى هو فاهم الحالات الخاصة وإيه اللي يناسب إن ده يناسب عموما وخصوصا يبقى مشي الحال وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس تأكيد الكلام إما قال إيه والاكلاته الجرزان مثلا ثلاث مرات لتاكيده وتفخييمه تفخييمه وبرضه التاكيد ده ولا حاجه ثانيه مش عارف التكرار يفيد لأعظم قوة في النفس وفيه جواز قول الإنسان لمسلم جعلني الله فداك فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالب التحقيق والله أعلم فين اللي طويلة برضو يعني عاوز يختصر أكتر مني بيقول إنما هي بالنسبة لطالب التحقيق مختصرة وأنت طبعا طالب إيه تحقيق يعني انتم يبسوكوا ي... عادي النفاقنا نفحص فيها ودي ايه قصده ايه وبتاعني نفسي ما يقول اكتر معلش عشان انتم طلبة علمه وممتازين وبتحبوا العلم وكدي <تصفيق> انا مش قصير اوزك <تصفيق> لازم انا اقول الحاجات دي عشان ايه يعني ماجليش يا احباط <تصفيق> فطبعا انتم زعلانين من الاختصار عاوزين علم وعاوزين حاجات تتعرفوا وده ايه وده سببه مش كده؟ اهيه طبعا الحمد لله حمد لله سجد شكر الحمد لله يا سلام يا سلام واحد صوت ما شاء الله بعدين طبعا في ناس صلة العيشة النهاردة هنا في دي حاجة حاجة يعني عايزها هسجد شكر بس عشان ما ضيعش الدرس هسجد على ايه ولا على ايه؟ جات جميلة جدا والله شيخ اسلام قاعدة هو مهتم حاجة برضو جميلة هيسم اتجوزوا مع ذلك يعني قاومت كل الفساد ده وهو جهة قاعدة الله لاشا هنا هيسم معقول لا ده ربنا انعم علينا النهاردة انعم جامد جدا يعني لم يشوش على هذا إلا تأخر بس واحد من المواظبين الأحباب بيقول فذاك فهذه أطراف الطرف اللي هو إيه؟ أول شيء الطرف أه؟ جانب ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم عن البسملة طرفا مما يناسب ذلك الفن قلنا الطرف إيه ساعة ما قلنا الكلام ده قلنا معناه إيه الشيء القليل شيئا قليلا فأطرف جميع طرف بمعنى الشيء القليل وأصله معناه في اللغة الحافة يعني حافة الشيء يعني حاجة أقول كده ما دخلناش في العمق الطرف اللي هو الحاف حافة الترابيزة دي اسمع طرف طرف آه فدي أطراف يعني حاجات ايه قليلة كده بتحس إنه يعني لو قال مش هيسكت لأن بيقول أطراف بيقول كده الحواف كدا حاجات كده خفيفة قوي لمهمات الحدود العظيمة اللي حوالين الموضوع إنما لو بدأ اه سوا كانوا يعني علماء حائيين يقولك لو بنلقيم ارى كتبه بس كان بقى عالم بامد جدا <تصفيق> الاخ كان <يقول> كده <تصفيق> ارى كتبه اللي هو ماليفه يعني ده نتاج تقليق ده يعني ده عنده العلم ان هو لو ارى كتبه كان بقى حاجة يعني ملهاش ملهاش اول من في العلم ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة والتقديم هنا يفيد ايه يا مصطفى ما قالش ليه والحمد والمنة له ها معنى اللام اصلا من معانيها الاختصاص والتقديم زادها ايه آه حصرا وقصرا واختصاصا وله الحمد والمن يعني ليس لغيره وبه التوفيق والعزمة ودي طبعا إيه؟ يعني نفس القوة ويقعني أقوى إن ربنا التوفيق والعزمة ليست إلا منه سبحانه وتعالى